فإن في القرآن منها شيء كثير وهي أجل علوم القرآن فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤلها لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني أولوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعا متالهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ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 والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه، وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته، عن حكمته مخلوق لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة. على وجه الكمال التام من كل وجه عزة القوة وعزه الامتناع وعزه القهر والغلبة وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من, من إحسانه طرفة عين ووصلت رحمته حيث وصل علمه ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلما وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه اسماءه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده الحمد لله رب العالمين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 الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه ال يقال لها المعرفة ال التعريف ويقال ال المعرفة وهي إذا دخلت على الاسم إما يكون دخولها مفيدا للعهد أو الجنس أو الاستغراق. يعني هذه الأغراض الثلاثة إما تدخل على الاسم فتكون مفيدة العهد، إما الذكري أو الذهني أو الحضوري أو تكون مفيدة الجنس يقال لها الجنسية أو تفيد الاستغراق. أو تفيد الاستغراق وهنا في هذه القاعدة يبين رحمه الله تعالى أنها إذا دخلت على الأوصاف وأسماء الأجناس أفادت الاستغراق ومثل لذلك رحمه الله تعالى ببعض الأمثلة ثم قال أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنة أعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى في اسماء الله جل وعلا الحسنى وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى اسماء الله جل وعلا كلها حسنى وكل اسم يسبقه الألف واللام الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم إلى آخر ذلك ودخول ال وهنا يفيد الاستغراق كما وضح الشيخ ذلك رحمه الله تعالى دخول ذلك يفيد الاستغراق بمعنى أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف ليست اعلاما صرفه أو أسماء جامده لا تدل على معاني بل هي أعلام وأوصاف و. كل اسم منها دال على ثبوت صفات كمال عظيمة لله سبحانه وتعالى وأل تفيد استغراق الاسم الذي دخلت عليه لمعاني الكمال التي يقتضيها ذلك الاسم وذلك في كل اسم بما بحسب ما يقتضيه من معاني الكمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى وهذه كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى قائد عظيمه جدا في فقه الأسماء وأيضا في الرد على المخالفين من اهل الضلال والباطل فهي مفيده فائده عظيمه في هذا الباب لأنها تعد جانبا من فقه أسماء الله تبارك وتعالى فأل الداخل على الاسماء الحسنى تفيد الاستراق تفيد الاستغراق وهي في كل اسم بحسب ما يدل عليه وما يقتضيه من صفات الكمال ونعوت الجلال التي يختص بها الرب الكريم سبحانه وتعالى وهذا مندرج في كل أسماء الله هذا مندرج في كل أسماء الله تبارك وتعالى ما من اسم من أسماء الله جل وعلا إلا وهو دال على ثبوت كمال صفات الكمال لله جل وعلا واختصاصه سبحانه وتعالى بها وأن له من كل كمال اعلاه وان له من كل كمال اعلاه وارفعه ضرب الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بعض الامثله التوضيحيه فذكر أولا اسم الله سبحانه وتعالى الله قال فالله وهو الذي له جميع معاني الألوهية الله هو الذي له معاني جميع الألوهية وأل في الله تفيد الاستغراق لكل معاني الألوهية ومعاني الألوهية هي صفات الكمال والجلال والعظمة التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذا الاسم قال الله دل ألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فهذا الاسم يدل على ألوهية الله ويدل على ثبوت جميع معاني الألوهية لله سبحانه وتعالى من الكبرياء والعظمة والجلال والإحسان إلى غير ذلك بل جميع صفات الله سبحانه وتعالى هي من ألوهيته ولهذا عد بعض أهل العلم اسم الله أنه اسمه الأعظم لأنه لأن جميع الأسماء الحسنى راجعه إلى هذا الاسم ولهذا تجد في القرآن يقال الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس تضاف الأسماء إليه فيقال الله هو الرحمن الرحيم الخالق الرازق ولا يقال الخالق هو الله الرحمن الرحيم ولهذا كان هذا الاسم مختصا بخصائص تفرد بها عن بقية الأسماء ولهذا ذكر أيضا من خصائصه أن ال الداخل على هذا الاسم على الله لا تفارقه حتى في النداء حتى في النداء عندما ينادى بهذا الاسم يقال يا الله لا تحذف التعريف بينما بقية الاسماء لا تقول يا الرحمن أو يا الرزاق وإنما تحذف ويقال يا رزاق يا رحمن يا عظيم إلا هذا الاسم اختص بأنه عندما ينادى الرب تبارك وتعالى به فانه لا تحذف منه ال... التي في أوله وهذا الاسم دال على ثبوت معاني الألوهية لله تبارك وتعالى واختصاصه جل وعلا بذلك وأنه جل وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ودال أيضا من جانب آخر على ما ينبغي أن يكون عليه العباد من ذل له وخضوع وانكسار وخشوع ولهذا قال ابن عباس الله ذو الالهيه والعبوديه الألوهية صفه الله والعبوديه صفة العبد التي يقتضيها هذا الاسم قال وانه الملك وهذا اسم من اسماء الله تبارك وتعالى والال الداخل عليه تفيد الاستغراق و ذلك بأن جميع معاني الملك ثابتة لله سبحانه وتعالى جميع معاني الملك ثابتة لله وأن وحده المتصرف في الخلق المدبر لمملكته سبحانه وتعالى كما يشاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هذه كلها تهب تعز تعطي تمنع كلها من معاني الملك كلها من معاني الملك ومن معاني الملك أن عبيده تحت احكامه سبحانه أن عبيده تحت احكامه أحكام الكونية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية لا خروج لأحد عن حكمه سبحانه وتعالى فهذا كله من معاني ملكه سبحانه فإذا لما نقول الملك اسم من أسماء لا نثبت من خلال هذا الاسم جميع معاني الملك لله سبحانه وتعالى لأن الداخل على هذا الاسم تدل على استغراق هذا الاسم لجميع معاني الملك وثبوتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وهكذا القول في العليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام وجميع اسماء الله جل على القول فيها أن نثبتها لله سبحانه وتعالى ونثبت ما دلت عليه من المعاني والصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله ولهذا قال أهل العلم اسماء الله أعلام أوصاف أسماء الله أعلام أوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الله وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني لأن كل اسم من أسماء الله دال على معان وصفات يجب أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى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 وإلا الرب سبحانه وتعالى لا يحصي أحدا لا يحصي أحد الثناء عليه كما كان نبينا عليه الصلاه والسلام يقول لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحد يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى ومما يستفاد من هذه القاعدة المتعلقة بدخول أل على أسماء الله تبارك وتعالى وأن هذا يفيد الاستغراق. مما يستفاد من هذه القاعدة أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفه وهذا باب من الفقه في أسماء الله يجب أن يفهم أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفه وثمت دلائل كثيرة جدا على هذا الأصل لا بد من ذكرها الأول أن الله سبحانه وتعالى نعت أسماءه في غير موضع من القرآن بأنها حسنى قال ولله الأسماء الحسنى ومعنى وصفها بانها حسنى أي أنها دالة على ثبوت صفات كمال لله سبحانه وتعالى ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المحامد وحمد نفسه جل وعلا على أسمائه جل وعلا وصفاته وحمده, وحمده تبارك وتعالى لنفسه على أسمائه هو باعتبار ثبوتها له جل وعلا على الوجه اللائق به وباعتبار أيضا دلالتها على المعاني والأوصاف ثالثا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المثل الأعلى قال ولله المثل الأعلى والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل فله تبارك وتعالى في كل اسم من أسمائه جل وعلا أكمل وصف رابعا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه في القرآن في مواضع عديدة صفات لأسمائه التي أثبتها فمثلا من أسمائه جل وعلا القوي من أسمائه سبحانه وتعالى القوي وقال في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة أثبت القوة من أسمائه العليم وأثبت لنفسه جل وعلا العلم ولا يحيطون بشيء من علمه ومن أسمائه الرحيم وأثبت النفس الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وهكذا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله سبحانه وتعالى الصفات التي تقتضيها أسمائه مثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لأحرقت سبحات وجه من تهى إليه بصره أثبت البصر بصير ببصر فإذن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى يجب أن تثبت له على الوجه اللائق به وبجلاله وكماله وعظمته ومن لا يثبت صفات الله التي دلت عليها أسماؤه لم يكن محققا الإيمان بأسماء الله لأن الإيمان بأسماء الله له أركان أن تثبت الاسم، وأن تثبت الصفة التي دل عليها الاسم، وأن تثبت الحكم فهذه ثلاثة أمور تثبت فمن لم يكن مثبتا للصفات التي دلت عليها اسماء الله تبارك وتعالى لم يكن محققا الإيمان بأسمائه جل وعلا نعم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال فإنكم إذا قلتم ذلك, ف... فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال التوضيح للقاعدة ودخول آل التعريف على البر والتقوى والإثم والعدوان وأن دخولها على هذه الأسماء يفيد الاستغراق والشمول وأن البر يشمل جميع أنواع البر والخير وأن التقوى تشمل جميع ما يتقى من المعاصي والآثام، وأن الإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، وأن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، فإذا معرفتنا بمعنى ال الداخل على البر وعلى التقوى وعلى الإثم وعلى العدوان يحقق لنا تمام المعرفة والفقه لهذه الآية الكريمة. ويقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال رحمه الله فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير يشمل جميع أنواع البر والخير بل البر الدين كله عقيدة وعبادة خلقا وسلوكا الدين كله بر.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 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فذكر جل وعلا هنا عقائد الدين في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وذكر أيضا أعمال الدين وسرايع الإسلام بقوله آت المال على حبه إلى آخر الآية فدلت هذه الآية ويتعرف عند أهل العلم بآية البر دلت هذه الآية الكريمة على سمو كلمة البر الدين كله عقيدة وعبادة ولهذا العقائد التي هي الايمان بالله وبالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر هذا من البر بل هو أعظم البر وأساسه وكذلك طاعات الدين وشرايع الإسلام من صلاة وصيام وحج وصدقه إلى آخر ذلك كل ذلك بر فاذا البر هذه الكلمة كلمة جامعة تستغرق جميع معاني البر التي تكون في القلوب والتي تكون أيضا على الجوارح وإذا ضم إلى البر التقوى كما في هذه الآية الكريمة التي أورد المصنف وتعاونوا على البر والتقوى إذا ضم إلى البر التقوى كان البر مختصا بالطاعات وفعل فعل العبادات والتقوى مختصة بترك النهاء النواهي والمحرمات وإذا انفرد كل منهما عن الآخر شمل جميع المعاني إذا انفرد بالذكر شمل جميع المعاني وسيأتي عند المصنف قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها هذه قاعدة تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ويأتي أيضا أمثلة عديدة عليها مثل الإيمان والإسلام والبر والتقوى والفقير والمسكين وأسماء شرعية كثيرة تنطبق أو ينطبق عليها مدلول ومفاد هذه القاعده ويعبر عنها بعض اهل العلم بعباره اخصر يقولون اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت فهنا البر والتقوى اجتمعا في الذكر فيفترقا في المعنى يكون معنى البر فعل الطاعات والعبادات ويكون معنى التقوى ترك المعاصي والمنهيات قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الإثم كل ما يؤثم الإنسان فهذا فيه النهي عن كل معصية وقوله العدوان نهي عن الاعتداء على الآخرين وهذا يتناول أيضا العدوان عليهم بالدماء المعصومة أو الأموال المحترمة أو الأعراض المصونة كل هذه حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قال والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسن شرعا وعقلا وعكسه المنكر إن الله إن يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفح الله يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ف المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر أي كل ما عرف قبحه شرعا وعقلا والشيخ رحمه الله له فصل نافع ومفيد جدا في آخر كتابه الرياض النظرة في الفصل الأربعين عقد فصلا في شرح الفاظ جامعة وردت في الكتاب والسنة وأتى على ألفاظ كثيرة جدا تمر عليك في القرآن وتمر عليك في السنة وشرحها بعبارات وجيزة مختصرة ثم ختم رحمه الله هذه القاعدة بذكر دليل لها من السنة قال وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى هذه القاعدة هذا دليل من السنة على هذه القاعدة قال وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين هل هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق لأنها دخلت هنا على الأوصاف مر معنا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض من اين لنا, لنا أن من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صار مسلما على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض لأن أن تبيد للسغراك فتشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض كان الصحابة قبل ذلك يسلمون بقولهم السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان السلام على فلان مما يطول فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجمله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبين عليه الصلاة والسلام أنه تبيد الاستغراق تشمل كل عبد صالح من أهل السماء والأرض مثل هذا ما جاء في الطبراني وغيره وجود اسناده بعض أهل العلم من حديث أنس كان النبي عليه الصلاه والسلام قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنه يعني من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم من زمن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها له بكل واحد من هؤلاء حسنه لان قولك اللهم اغفر للمسلمين المسلمين والمسلمات هذا يفيد الاستغراق يشمل كل مسلم يشمل كل مسلم مما خطر ببالك وما لم يخطر بأعداد لا يحصيها إلا رب العالمين ليست بالآلاف ولا بالملايين أعداد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى فأنت تقول كلمه لا تتجاوز سطرا واحدا لكنها تتناول هؤلاء كلهم ولهذا نقول من نعمة الله علينا في الذكر وجود مثل هذه الأحرف التي تفيد الاستغراق وتريحنا في باب الذكر من جمل طويلة ونكسب أجورا عظيمة في جملة واحدة فبدل أن نقول الله مغفر لزيد وعبيد وفلان وعلان إلى اخره نقول الله مغفر للمسلمين المسلمات فيتناول لفظنا هذا واستغفارنا كل مسلم مما خطر ببالنا ومما لم يخطر ببالنا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا بأحرف تأتي في الذكر تجعل الذكر متناولا بابا عظيما من الأجور لا يحصيه إلا الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى فإذا هذه هذا الحرف أو المعرفة ومعرفة دلالاتها من الأمور المفيدة في فهم القرآن من الأمور المفيدة في باب الأذكار والدعاء من الأمور المفيدة في باب فقه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أيضا من, من الأمور المفيدة في فهم الألفاظ الجامعة الواردة في كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى كل ذلك ورد أمثلة في هذا السياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة إذا وقعت النكره في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجري فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك ونظيرها فلا تجعلوا لله اندادا نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة قال إذا وقعت النكره في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم قوله إذا وقعت النكره النكرة هي الاسم الموضوع لغير فرد معين الاسم الموضوع لغير لفرد غير معين الاسم الموضوع لفرد غير معين مثل رجل هذه نكرة مثل بيت نكرة دابه نكرة وضد النكرة المعرفة والتعريف يكون بامور منها دخول التعريف ومنها الاضافة وهذا سياتي عند المصنف رحمه الله في قاعدة آتية فالشاهد أن النكرة النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام دلت على العموم وأخذ يمثل على كل واحد من هذه كل واحد من هذه السياقات الأربعة سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام أولا النفي وهو الإخبار عن ترك الفعل النفي هو الإخبار عن ترك الفعل إذا دخل النفي على جملة وجاء في السياق نكرة أفادت النكرة العموم مثال ذلك قوله تعالى وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا لا تشركوا هذا نفي آآ آآ لا تشرك هذا نهي قولوا لا تشرك هذا نهي وأنه هو الطلب عن الكف عن الفعل الطلب طلب الكف عن الفعل فهنا قال لا تشركوا نهى وجاءت شيئا نكره في هذا السياق فأفادت العموم ومعنى ذلك أن قوله لا تشركوا به شيئا أي أي شيء كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير هؤلاء لأن شيئا جاءت نكرة في سياق النهي عن الشرك فأفادت العموم فأفادت العموم وأنه لا يحل لأحد أن يجعل مع الله شريكا أي كان هذا الشريك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولية كل واحد منها ولا لا يستحق أن يكون شريكا مع الله تبارك وتعالى في العبادة ولهذا قال واعبدوا الله. أي أخلصوا لله العبادة وأفردوه بالتوحيد ولا تشركوا به شيء أي, أي شيء كان قال فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال وعن الشرك الأكبر والاصغر والخفي والجلي فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك لا شركا أكبر ولا اصغر ولا في النيه ولا في الفعل ولا في القول كل ذلك يتناوله قوله سبحانه ولا تشرك به شيئا أي أي شيء كان قال ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا أندادا نكرا في سياق النهي فيتفيد العموم والمعنى لا تجعلوا مع الله ندا أي كان هذا الند لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير هؤلاء فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يجعل معه فيها شريك ولا نديد نعم. وقوله في وصي يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إصال المنافع ولا دفع المضار. ثم ذكر هذا المثال وهو يتعلق بالنفي. وعرفنا أن النفي والإخبار عن ترك الفعل نكر إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم والمثال الذي ذكره رحمه الله هو قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا جاء فيه ثلاث نكرات جاء فيه ثلاث نكرات في هذا السياق النكر الأولى قوله نفس والثانية لنفس والثالث شيئا وجميع هذه النكرات جاءت في سياق النفي فتفيد العموم والمعنى لا تملك نفس مهما عظمت ومهما جل قدرها ومهما ارتفعت مكانتها لنفس مهما بلغت في الرحمه لها والعطف عليها والشفقة وإرادة الاحسان لها شيئا اي أي شيء كان ولا ولا قدرا يسيرا لماذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا وإذا قال قائل فما شأن الشفاعة إذن الشفاعة لا يملكها الشافع وإنما يملكها الرب سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا فيملك لله ولهذا لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله له بالشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأيضا لا يشفع أحد عند الله إلا لمن رضي الله قوله وعمله, وعمله ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولهذا هذه أمور ثلاثة في الشفاعة بد من فقهها الأول لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله والثاني لا يشفع لأحد إلا إذا رضي الله قوله وعمله وعمل والثالث لا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فلاحظ أولا قال إنها نائلة إن شاء الله لأن الأمر بإذنه من لا يشرك بالله شيئا هذا قيد آخر وهو أنها لا تنال إلا من رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله وعمل والله لا يرضى عمن أشرك فقوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هذه آية تفهمك التوحيد والإخلاص لله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وأن يكون طلبك وفزعك والتجاؤك إلى الله إذا أردت النجاة تطلبها من الله إذا أردت الجنة أطلبها من الله إذا أردت السعادة في الدنيا والاخره أطلب ذلك من الله فالله سبحانه وتعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذن القلب لا يكون متعلقا ولا متوكلا ولا ملتجئا إلا إلى الله سبحانه وتعالى لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك وقال في القرآن ففروا إلى الله فهذا مما يفهم التوحيد ويبين وجوب الإخلاص والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وفي ضوء هذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد سليني مما لما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا والله سبحانه وتعالى قال لهم في القرآن الكريم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم كان عليه الصلاة والسلام مد يديه ودعا على بعض عتاولة المشركين بأسمائهم طلبا من الله أن يلعنهم قال اللهم فلان، فلان، والعن فلان بأسمائهم من شدة أذاهم وتسلطهم على المسلمين فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وتاب الله عليهم أولئك الذين لعنهم عليه الصلاة والسلام وطرب من الله أن يبعدهم من رحمته تاب الله عليهم وقرأوا ذلك في تفسير هذه الآية فالامر ليس له عليه الصلاه الهدايه بيد الله والفلاح بيد الله سبحانه وتعالى في الجانب الاخر نقرا قصته عليه الصلاه والسلام مع عمه ابي طالب لما حضرته الوفاه يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله وعنده ابو جهل وبعض المشركين يقولون بل على مله عبد المطلب ومات وهو يقول هو على مله عبد المطلب فالأمر بيد الله الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله فمن يقرأ هذه الآية ويفهمها ويفهم هذه النكرات التي جاءت في سياق هذا النفي يفهم التوحيد يفهم التوحيد وأن القلب يجب أن يكون معلقا بالله أن يكون القلب متوكلا على الله ملتجئا الى الله طالبا النجاة من الله سبحانه وتعالى لا يلجأ إلا إليه وتوكل على الحي الذي لا يموت قال قوله في وصي يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس وأنها لا تملك شيئا من الأشياء يعم كل نفس لكل نفس يعم كل نفس الأولى وأيضا يعم لكل نفس له الثانية ويعم أيضا شيئا أي أي شيء من الأشياء ولو كان أمرا قليلا أو شيئا يسيرا لا إيصال المنافع ولا دفع المضار وكقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمه فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك ثم ذكر هذه الامثله وهي تتعلق بالشرط والشرط هو تعليق حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة اخرى مثاله وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله والقائد هنا أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أفادت العموم وهنا قوله بضر هذه نكره جاءت في سياق الشرط قال وان يمسسك الله بضر, وإن يمسسك الله بضر وأيضا قوله وان يردك بخير فهذه نكرة جاءت في هذا السياق سياق الشرط فتفيد العموم ولهذا قال الشيخ فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه إذن قوله إن يمسسك الله بضر هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم تشمل الظرف في المال الظرف في الصحة الضر في البدن الظرف في التجارة الظر إلى آخره لأن نكره في سياق شرط تفيد العموم فأي ضر, ضر كتبه الله عليك لا يمكن أحد أن يكشفه وقول فلا كاشف كاشف نكره في سياق ماذا؟ النفي فتفيد العموم فلا كاشف أي أي أحد كان وإن يردك بخير فلا راد خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم إن أراد الله لك خيرا في مالك في دينك في صحتك في تجارتك في أي أمر لا يملك أحد أن يرده وقوله فلا راد راد نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي لا يستطيع أحد أن يرده مهما كان ومهما بلغ من القوة ومهما اوتي من القدرة ما يستطيع أن يرد خير ساقه الله لك فإذا فهم هذه النكرات في مثل هذا السياق يقوي فيك التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه فارق بين من يقرأ هذه الآية ولا يفهم هذه المعاني التي تدل عليها وبين من يقرأه ويفهم ما تدل عليه. إن يمسسك الله بضر أي ضر كان في مالك في صحتك في تجارتك في بدنك فلا كاشف له أي مهما أراد أحد أن يكشف هذا الضر لا يستطيع لأن الأمر لله سبحانه وتعالى وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك وأيضا المثال الآخر هو أيضا مثال لمجيء النكرة في سياق الشر قال ما يفتح الله للناس من رحمة رحمة هنا نكرة في سياق الشر تفيد العموم ولهذا قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها نعم وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو واذا دخلت منه صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين وما لكم من إله غيره ولها أمثلة كثيرة جدا ثم ختم رحمه الله بذكر مثال الاستفهام يعني مجيء النكره في سياق الاستفهام والاستفهام هو الاستخبار فمثل بمثال واحد وهو قوله هل من خالق والاستفهام هنا انكاري الاستفهام هنا انكاري قال هل من خالق خالق خالق نكره جاءت في سياق الاستفهام فتفيد العموم تفيد العموم هل من خالق غير الله يرزقكم فتفيد العموم ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية سمية نكرة في سياق الاستفهام؟ فتفيد العموم أيضا قوله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة أحد وركزة نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم هل تحس منهم من احد اي أي احد من هؤلاء هل له وجود هل تحس باحد من هؤلاء فهذا يفيد العموم اذا النكره اذا جاءت في سياق الاستفهام افادت العموم قال واذا دخلت من صارت نصا في العموم اذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الايه فما منكم من احد عنه فما منكم من أحد عنه حاجزين وأيضا قوله ما لكم من إله غيره أي ليس أحد يستطيع أن يحجز عقوبة من الله سبحانه وتعالى أو منع أمر أراده الله سبحانه وتعالى عنه وكذلك قوله ما لكم من إله غيره أي غير الله سبحانه وتعالى وكل إله يدعى فهو باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال ولها أمثلة كثيرة جدا نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية ثم قال رحمه الله تعالى القاعده الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم هذه القاعدة المفرد المضاف يفيد العموم المفرد إذا أضيف افاد العموم وقوله كما يفيد ذلك اسم الجمع هذا تنظير له كما يفيد ذلك اسم الجمع لأن اسم الجمع سواء عرف بالإضافة كما في المثال الذي ذكره الشيخ أو عرف بأل كما في القاعدة السابقة فإنه يفيد العموم فإنه يفيد العموم سواء عرف بالإضافة حرمت عليكم أمهاتكم أمهات جمع أضيف فيفيد العموم أو عرف بأل مثل إن المسلمين والمسلمات هذا يفيد العموم فاذا المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع كما يفيد ذلك اسم الجمع وللتوضيح أقول المثال الذي ذكره في الآية حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم لو قيل لشخص حرمت عليك امك حرمت عليك امك امك هنا مفرد مضاف يفيد في دلالته مثل افاده الجمع المضاف فقولك لشخص حرمت عليك أمك هو في دلالته كقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم فقول القائل حرمت عليك أمك يفيد العموم أي أي أم لك سواء التي ولدتك أو أمك لأبيك وإن علت أو أمك لأمك وإن علت يتناوله هذا المفرد المضاف فاذا المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع كما يفيد ذلك اسم الجمع يمثل الشيخ لذلك فيقول فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمها تكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم كما أن هذه تفيد العموم كل أم لك وكل بنت لك وكل أخت لك وكل عمة لك وكل خالة لك كما أنه يفيد العموم، فكذلك قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث أيضا يفيد العموم، أيضا يفيد العموم. قوله أمهاتكم يقول الشيخ هذا يشمل كل أم انتسبت تسبت إليها وإن علت. يعني الأم التي ولدت الإنسان وأمها وأم أبيك وان علو. كلهم يشملهم هذا التحريم أيضا قوله وبناتكم يشمل بنت الإنسان وبنت البنت وبنت الإبن وإن نزلوا فكما أن هذه الصيغة تفيد العموم أيضا قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك نعمة مفرد مضاف نعمة مفرد مضاف يفيد ماذا العموم اي كل نعمه انعم الله بها عليك في الدين والدنيا ايضا قوله يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها نعمه مضاف مفرد مضاف يفيد العموم ايضا قولك في دعاء في سيد الاستغفار في سيد الاستغفار تقول ابوء لك بنعمتك علي و بذنبي فاغفر لي نعمة مفرد مضاف يفيد العموم فقولك أبوء لك أي أعترف لك يا الله بنعمتك علي نعمة هنا مفرد فيشمل كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك لأن القاعدة تقول المفرد إذا أضيف افاد العموم أيضا قولك أبوء بذنبي ما المراد بالذنب هنا ذنب معين أو كل ذنب كل ذنب لأن القاعدة تقول المفرد إذا أضيف أفاد العموم فقولك أبوء بذنبي معناها أبوء لك بذنوبه معنى قولك بذنبي أي بذنوبي لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم ثم ذكر مثالا آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له ثم ذكر هذا المثال وهو من الأمثلة التي تشرح التوحيد وتبين الإخلاص لله تبارك وتعالى قال قل إن صلاتي صلات هنا مفرد لم يقل صلواتي وإنما قال صلاتي مفرد مفرد مضاف يفيد العموم فقولك إن صلاتي أي كل صلاة أديتها من فريضة أو نافلة لك يا الله من أين لنا هذا العموم؟ من هذه القاعدة وأن المفرد المضاف يفيد العموم قل إن صلاتي معنى ذلك كل صلاة أديتها فرضا كانت أو نفلا لك يا الله لا شريك لك ونسكي أيضا نسك مفرد مضاف فيشمل جميع الأنساك يشمل جميع الأنساك التي يقوم بها العبد فرضها ونفلها ومحيا ومماتي أيضا المحيا والممات أيضا مفرد مضاف فكل ذلك يفيد العموم نعم وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا ثم ذكر هذا المثال قال وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مقام مفرد مضاف إلى إبراهيم عليه السلام ويقول الشيخ هنا هذا المفرد المضاف يفيد العموم على أحد القولين في معنى الآية لأن للمفسرين في هذه الآية قولين القول الأول أن المراد بالمقام المقام المعروف الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عندما بنى البيت وهو الذي حول الكعبة يعرفه الناس وقيل المراد بالمقام الحج كله كل مقام قامه إبراهيم في الحج والأنساك التي قام بها فقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي أدوا المناسك كما أداها أدوا المناسك كما أداها ولهذا يروى عن ابن عباس وغيره في معنى الآية قال مقام إبراهيم الحج كله ويروى عنه انه قال مقام إبراهيم الحرم كله الحرم كله فاذا على قول للمفسرين في معنى مقام إبراهيم ستنطبق هذه القاعده وهي أن المقام مفرد أضيف فأفاد العموم كل مقام قامه إبراهيم وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية ثم ذكر هذا المثال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ملة مفرد مضافلة إبراهيم فيفيد كل ما كان عليه إبراهيم الخليل من التوحيد والإخلاص والقيام بحقوق الله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالدل والخضوع كل ذلك مستفاد من قوله ملة إبراهيم لأن ملة مضاف فأفاد العموم نعم. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فأمره, فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه ثم ذكر مثالا أعم مما سبق وأشمل وقول الله تعالى لما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده هدى مضاف هدى مفرد مضاف مضاف إلى الأنبياء هداهم أي الأنبياء فهدى مفرد مضاف فيفيد العموم ولهذا قال الشيخ فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي والعلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الزاكية والصراط المستقيم فأفادنا هذا التعميم أو استفدنا هذا التعميم من قوله هداهم فهدى مفرد مضاف إلى الأنبياء والمطلوب أن نهتدي بهدى بهدي الأنبياء بمعنى أن نكون على ما كانوا عليه من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والطاعات الزاكية ولهذا يقول الشيخ أن في هذه الآية دليل للأصل المعروف وأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ما لم يرد شرعنا بخلافه وأيضا من الشواهد عليه قوله عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى نعم وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط مفرد مضاف مضاف إلى الله سبحانه وتعالى صراطي مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى وأضافه سبحانه وتعالى لنفسي لأنه هو الذي نصبه لعباده هو جل وعلا الذي نصب هذا الصراط لعباده فأضافه لنفسه لكونه نصبه لهم وأضافه لعباده في الآية الأخرى صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم هم الذين سلكوا فاضافته تبارك وتعالى الصراط لنفسه باعتبار أنه هو الذي نصبه لعباده وإضافته جل وعلا هذا الصراط إلى العباد باعتبار أنهم هم الذين سلكوا و... والصراط في الموضعين في الموضع الأول الذي هو اضافته إلى الله والموضع الثاني الذي هو اضافته إلى العباد مفرد مضاف فيفيد كل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بسلوكه وكل ما نصبه لهم من الشرائع والأعمال والطاعات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى كل ذلك يشمله الصراط المستقيم نعم وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة العبادات الاعتقادية والعملية ثم ذكر هذا المثال قال ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد العموم ولهذا قال الشيخ يدخل, يدخل في ذلك جميع العبادات يدخل في ذلك جميع العبادات لأن عبادة مفرد مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد جميع العبادات فمعنى قوله لا يشرك بعبادة ربه أي عبادات يشمل كل العبادات القولية والفعليه والقلبية لا نجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيها ولهذا للتوضيح لو قال قائل لا يشرك بعبادة ربه إذا قال قائل وهو لا يفهم هذه القاعدة لا يشرك بعبادة ربه أحدا. لو قال ما هي العبادة المقصودة هنا؟ ما هي العبادة المقصودة هنا؟ لأن هنا ذكر عبادة واحدة، عبادة ربه فقال ما هي العبادة المقصودة هنا؟ تقول له في ضوء هذه القاعدة عبادة مفرد مضاف يفيد العموم. فيشمل صلاتك وصيامك ودعائك وذبحك إلى آخرة كل ذلك داخل. تحت قوله عبادة ربه نعم كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات ثم ذكر هذا المثال وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله وذكر على ذلك أمثلة سبحان الذي أسرى بعبده عبد مفرد مضاف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عبدنا مفرد مضاف تبارك الذي نزل الفرقان على عبده عبده مفرد مضاف وهذا المفرد المضاف في جميع هذه الأمثلة الثلاثة يفيد العموم وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم وفى جميع مقامات العبودية من أين لنا أنه عليه الصلاة والسلام وفى جميع مقامات العبودية من السياق لأن عبد مفرد مضاف يفيد العموم اي يفيد أنه عليه الصلاة والسلام وفى جميع مقامات العبودية وأتى بها على أتم حال وأشرف مقام نعم وقوله أليس الله بكاف عبده فكلما كان العبد اقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه أيضا قوله أليس الله بكاف عبده عبده مفرد مضاف يفيد العموم والآية فيها عبودية وفيها كفاية العبودية من الله العبودية من العبد والكفاية من الله والكفاية بحسب حظ العبد من العبودية لأنه قال أليس الله بكاف عبده فحظ العبد من الكفاية بحسب حظه من العبودية بمعنى أن العبادة كلما زادت زاد حظه ونصيبه من الكفاية نعم وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية وهذا في القرآن شيء كثير ثم ختم بهذين المثالين الأول قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أمر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيفيد العموم وأيضا إنما قولنا قول مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى يفيد العموم ولهذا قال يشمل جميع أوامره القدرية الكونية يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، ويشير هنا إلى أن أوامر الله نوعان كونية قدرية وشرعية دينية، وهذا الأمر الذي ذكر هنا هو أمر كوني قدري لدلالة السياق على ذلك. والشاهد من الآيتين للترجمة أن الأمر والقول في الآيتين مفرد مضاف فأفاد. العموم قال وهذا في القرآن شيء كثير ونلاحظ أن الشيخ في تمام كل قاعدة ينبه إلى أن في القرآن شيء كثير من ذلك وهذا في تنبيه لطالب العلم أنه عليه أن يضبط القاعدة ببعض أمثلتها ثم بعد ذلك يسهل عليه التطبيق ولهذا قال في المقدمة كما قرأنا قال لأنه إذا فتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة بسط وكثرة التفصيل ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم انhamakum الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وظهر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك الله وبحمدك